بسم الله الرحمن الرحيم تورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم ثمانين جلدة فجلدهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئكهم الفاتقون. الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإذك عصبة منكم لا تحتبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإذك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفتم مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 يوم تشهد عليهم ألفنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو المبين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 كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون إن الله خبير بما يصنعون. وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَخْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ فروجهن وَلَا يُبْدِيهِنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَاللَّيْتُرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو, آبائ أو أبنائهن أو أبناء أو أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو لسائهن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 ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمستقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء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 رجال الله تلهم تجارته ولا دين على ذكر الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كثراب بقيعة يحسبهم ما يحسبهم رمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه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 وينزل من الثماء مِن جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد ثنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل ذابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء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 ومن كفر بعد ذلك فأولئكهم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحتب أن الذين كفروا معدزين في الأرض ومؤاهم النار ومؤاهم النار ولبئس المصير.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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله